بسم الله الرحمن الرحيم واين لكل همزه المدا الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اقلده كنار ينبذا في حطمه وما ادراك من حطمه نار الله الموقده الذي تطلع على الافلى انها عليهم مؤقده في عامد that,